قال رب جعل لي قال Be a down♫ ملف اليقين في عرص الرحمن يا تداول الله يا قال ربي جميعي كده نختره نختره نختره نختره قال رب جالية. قال رب. جالي قال کنم على الشمس يا بي قال رب